به اتفاق می شنویم تلاوت آیات یکم تا بیست و ششم سوره مبارکه فاتر را با صدای استاد سید محمد نقشبندی به مدت بیست و یک دقیق و سی ثانیه این تلاوت در کشور کویت اجرا شده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا جاعل الملائكة اِكْثِرُ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَفْنَا وَثَلَاثَةٌ رُبَاعًا يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مغسلا له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها تذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تنسون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل لك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعين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 أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يشاء من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علي الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابة فتثير سحابة فسقناه إلى بلدين ميتين حيينا به الأرض بعد ما وسجى كذلك المشور من فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ أَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يهود الله خلقكم من تراب ثم من مطفة من تراب جعل لكم ثم جعل لكم وما تحت فما يعمر من معمر ولا ينقص من عموره ولا ينقص من على الله يسير وما يستوي البحران لحم قريش وتستخرجون حليه وتستخرجون حليه تلبسونها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في نَهَارٍ وَيُنِجُّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا فرون ولا ينبيء. الثرة أخرى وإن تضع مسقلة إلى حب لها لا يحمل منه شيء ولا إنما تُنذِرُ الذين أخشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّهُمْ وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولظل ما سولن ولا الظل ولا الحرور وما يستوي وَإِذْ عَقْدُوا مِيثَاقَهُمْ كَفَّ قَدْ كَمْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير قد الله العظيم